ولكن البلاء الأكبر إنما حاق بتلك الدول من آفة الغرور الباطل والاستخفاف بالخصم المقاتل، فانتصر العرب لأنهم ظنوهم لا ينتصرون ولا يعتزمون الانتصار، وكان الاستخفاف والإهمال شرا على تلك الدول المتصلفة من الاستهوال والفزع،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 اقبل على القائد الفارسي مهران بن بهرام ليمده بابناء قبيلته ويعينه على خالد بن الوليد وجنده فقال له ان العرب اعلم بقتال العرب فدعنا وخالدا فجاراه القائد الفارسي مجامله وخدعة ليستخلص منه اقصى العون والنجدة وقال له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 وفي ذلك يقول القران الكريم ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين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 وهذه الحقيقه هي ان المسلمين كانوا ايضا اخبر بالفنون العسكريه من اهل فارس والروم وكانوا اقدر على تنفيذ الخطط العسكريه التي تنفعهم من قواد تينك الدولتين وان الباديه العربيه سواء في عصور الجاهليه او صدر الاسلام لم تكن من الجهل بفن الحرب بتلك الحاله التي توهمها المؤرخون الاوروبيون بل معظم المؤرخين عامه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 فحصل من ذلك على ملكه مطبوعه يصح ان تسمى حاسه الحرب او أهبة الميدان الخالد التي لا تفارقه في ليل ولا نهار فلا يزال حياته في حيطه المدافع واستعداد المهاجم ويقظه القلب للنضال الذي يتعرض له بين مضطر مغتصب او طائع مختار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 ولقد كان الغساسنه والمناذره اصحاب ملك قائم لا يعسر عليهم تسير هذه الالوف المؤلفه الى الميادين القريبه ولكن القبائل التي لم تكن على شيء من هذا الملك كانت تسوق الالوف للقاء امثالها وتستعد لها بالجيوش التي تساوي في عددها بعض جيوش القتال في عصرنا الحديث فاستعدت مذحج لقتال تميم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 وقد تبين هذا فعلا في وقعة ذيقار التي تغلب فيها العرب على الدولة الفارسية، فإن العرب كانوا في تلك الوقعه أبرع قيادة وأخبر بفنون الزحف والتعبئة من قادة الجيوش النظامية فلم يغفلوا قط عن حيطه واجبة أو حيلة نافعة قبل اشتباكهم بالجيوش الفارسية بعثوا الطلائع وبثوا العيون وقسموا جموعهم إلى ميمنة تولاها بن عجل وميسره تولاها بن شيبان وقلب تولته بطون من بكر عليهم رئيسهم القدير هاني مسعود. وأنفذوا إلى قبائل العرب الذين في جيش الفرس رسلا يثيرون نخوتهم ويغرونهم بالتخلي عن أصحابهم حين يجد الجد ويلتحم الجيشان فوافقتهم إياد وبرت بوعدها فولت من الميدان في أحرج الأوقات ولما أصبح يوم الوقعة الحاسمة أقبل الفرس ومعهم الأفيال والفرق المدرعة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 فتهلككم بنشابها ولكن تكردسوا كراديس فإذا أقبلوا على كردوس شد الآخر وقال حنظلة بن ثعلبه إن النشاب الذي مع الأعاجم يفرقكم فإذا أرسلوه لم يخطئكم فعاجلوه اللقاء وابدأوا بالشده وقال يزيد بن حمار أكمنوا لهم كمينا ففعلوا وأكمنوه في موضع يقال له الخبأ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 ولم يغفلوا عن حميه الجند والفرسان يلهبونها للمجازفه بالحياه والانفه من طلب النجاة وهو ما نسميه اليوم بالروح المعنويه فعمد حنظله بن ثعلبه الى وضين راحله امراته اي حزامها فقطعه وتتبع رواحل النساء فقطع وضنها جميعا فسقطت على الارض وصاح بقومه ليقاتل كل رجل منكم عن حليلته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 ومن المحقق ان قبائل العرب التي اقامت في الحواضر كانت على الزمن تتلقى النصيب الاوفى من كلتا الطريقتين اما بالقدوه والتلقين او بالتعليم المقصود ولا سيما قبائل قريش التي كانت تقيم في عاصمه العواصم العربيه من الوجهه الادبيه والثقافيه وكانت تجمع كل ما تفرق بين أبناء الجزيرة من المزايا والمعارف والصفات لأنها أخذت نفسها باداب الرئاسة المدنية والبدوية التي يدين بها جميع هؤلاء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 وكانت قريش تنتقل إلى بلاد العرب كما ينتقل العرب إليها من بلادهم فكان لها رحلتان في الشتاء والصيف إحدهما إلى اليمن والأخرى إلى الشام وكانت تضيف إلى ما تعلمه بالسماع والرواية علم المشاهدة والمراس حيث نزلت في طريقهما من ديار العرب أو من ديار الروم والحبشة وسائر الأمم الأعجمية كما كانت تسميها والعرب من دأبهم حفظ السير وروايه الاحاديث والتنقيب عن الاخبار والطوايا لان الاستطلاع من طبيعه سكان الصحاره وتتوقف سلامتهم احيانا على خبر يعلمونه في اوانه كما تستهدف ارواحهم احيانا للخطر العظيم من جراء طارئ داهم تفوتهم الحيطه له في حينه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 وكانت لبني مخزوم القبة وهي مجتمع الجيش والاعنه وهي قيادة الفرسان وكانت لبني عدي السفارة ولبني جمح الأيسار أو الأزلام ولبني سهم الحكومة والأموال المحجرة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 السلطه العسكريه لمخزوم من بني مخزوم هؤلاء نشا خالد بن الوليد بطل هذا الكتاب وكانت نشاته في اعرق بيوتها واعلاها واشرفها واغناها فلم يكن من ابوته او عمومته الا رئيس بن رئيس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 ولقب ابو اميه زاد الركاب لانه كان يكفي اصحابه في السفر مؤونتهم فلا يتزودون بزاد ويظهر أن بني مخزوم هؤلاء كانوا في ثروتهم وعدتهم وبأسهم أقوى البطون القرشيه حين ينفرد كل بطن منها عن سائر بطونها ولكنهم لم يستأثروا بالزعامة القرشيه لأنهم كانوا ينافسون بني هاشم وبني أمية وبني عبد الدار وهم ثلاثة بطون قويه يلتقون في جد واحد أقرب من الجد الذي يجمعهم ببني مخزوم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 وحملوا فحملنا واعطوا فأعطينا حتى إذا تحازينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذا؟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 وصفة هذا كله أن خالد بن الوليد قد دخل الإسلام بأوفى نصيب من حمية السيادة العربية في عهد الجاهلية فصنع للإسلام وصنع الإسلام له الأعجيب وكان مقياس العبقرية العربية في عهدين متقابلين نشأة خالد خالد بن الوليد بن المغيرة أحد سبعة أخوة من الذكور وقيل عشرة بل ثلاثة عشرة بين ذكور وإناثة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 فهل رأيتموه ينطق بشعر قط تزعمون انه كذاب فهل جربتم عليه شيئا من الكذب يسالهم ويجيبونه كلا في كل سؤال حتى اعياهم ان يردوا كلامه فسالوه رايه في تفسير بلاغه القران ففكر ثم قال ما هو الا سحر يؤثر اما رايتموه يفرق بين الرجل واهله وولده ومواليه فهو ساحر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 أو الثانية والعشرين للهجرة فقد ولد إذن في السنة الثامنة والثلاثين أو السنة التاسعة والثلاثين قبل الهجرة ولكنه قول يحول دون تصديقه والأخذ به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 مثلا زميلا له في السادسة أو السابعه عشرة إذ كان مولودا للدربة على الرياضة وألعاب الفروسية وكان خالد ولا شك ذلك، لأنه ورث قيادة الاعنه من باكر الصباح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 يضربونها ليجمعوا فيها عده القتال والاعنه هي الخيل وفرسانها وولاية خالد على هذه الوظيفة الموكوله الى قبيلته بين بطون قريش جميعا هي ايه استعداده للرئاسه والقياده منذ صباه وفي اخبار خالد قصه واحده تنفعنا في تصور ملامحه وسماته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 واصطحاب الخدم بين جدران المدرسه وهم احرى بخدمه انفسهم في مدرسه يتعلمون فيها الصبر على شدائد الحروب وكان لخالد ولا ريب علم بالباديه العربيه من غير هذا الطريق طريق الرياضه المقصوده ان صح ما رجحناه فلعله سافر كثيرا في الجزيره العربيه قبل الاسلام ولعله عرف في تلك الاسفار دروبها العصيه التي كان يطرقها من العراقي الى الحجاز ومن الحجاز الى اليمن ومن نجد الى الشام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 أو في غير حاجة ملحة إلى الاتجار، وإنما هي الدربة والتمرس بالمصاعب، والانتفاع بخبرة السياحة وآدابها، وقد ينفقون في ذلك خير ما يكسبون، كما كان يصنع عمه زاد الراكب، وأعمامه الآخرون، الذين اشتهروا بالانفه من مجارات أحد لهم في الضيافة وبذل العطايا والهبات. وموضع الترجيح والاستنتاج هنا انما هو في ارسال خالد الى الباديه قصدا لرياضه النفس والجسد على خشونه الاعراب وشدائد الميادين فهذا وان جرت به عاده بعض الاشراف في حواضر الحجاز لم يقطع به قول من الاقوال في سيره الوليد بن المغيره وبنيه الشهود على احتمال الشهاده للمعنى الذي قدمناه ولكن الامر الموقوف به كل الثقه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 ويشاهد فيها فرد أو أفراد تتجمع فيهم عللها وتمعن بهم مخالفاتها وعناصر شذوذها حتى تسلمهم إلى الاختلال والاضطراب كأنهم ضحايا الأسرة كلها في سبيل إنجاب العبقرية منها وكانت هذه العوارض مشاهدة في أسرة خالد وفي إخوته على التخصيص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 أحد الأخوة المذكورين بأسمائهم من ذرية الوليد بن المغيرة. وعمار هذا هو صاحب عمرو بن العاص في رحلة الحبشة رسولين إلى النجاشي لتسليم المسلمين بها إلى قريش. وكان مولعا بالخمر والغزل وسيما محببا إلى النساء. فلما كان بالسفينة بصحبة عمرو ومرأته شرب ونظر إلى مرأة عمرو نظرة مريبة. وقد نلمح عوارض الأسرة هذه في أعظم أفراد الأسرة كما نلمحها في هذا المسكين الذي ابتلي بالثمن الفادح والضحية الكبرى فخالد بن الوليد شرف بني المغيرة لم يفتنه الميل إلى المرأة كما فتن أخاه ولم يصرفه قط عن عبء من أعباء البطولة ولا عن فريضة من فرائض العظمة والعبقرية ولكنه على هذا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 لأنه أسلم أو سلم تسليم القائد البصير بحركة القتال بين المد والجزر والنصر والهزيمة الخبير بموضع الإقدام وموضع الإحجام المقاتل والقتال شجاعة المسالم والسلم ضرورة لا محيد عنها ولم يكن تسليمه تسليم العاجز الوكل ولا الجازع المنخذل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 فلما ولى المشركون منهزمين وتبعهم المسلمون مغتنمين خالفت كثره الرماه وصايه النبي وتصايح بينهم ما مقامنا هاهنا وقد انهزم المشركون فكانت هي الغره التي اهتبلها خالد ولم تذهله عنها الهزيمه المطبقه بقومه فكر بالخيل وتبعه عكرمه بن ابي جهل صاحب الميسره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 هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وقد كان خالد في هذه الغزوه يطوف بخيله حول الخندق يلتمس مضيقا يقحم منه الخيل فاعياه وفشل عمرو بن ود حين حاول العبور من احدى نواحيه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 وقليلا من الليل الى ان تحاجز الفريقان ورجع المشركون وانصرف المسلمون الى قبه النبي فارتد خالد بعد هنيها يطلب الغره وكاد ان يظفر بها لولا حرس من المسلمين بقياده اسيد بن حضير تنبه له وفوت عليه غرضه ثم انقطع القتال وهو لا يزال على الطلب والطواف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 فوقع ذلك مني موقعا وقلت الرجل ممنوع إلا أنه مع هذا بقي على عداوته في خصومة الإسلام ومعاندة نفسه دون الإصغاء له والنظر إليه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 كالسيل المتدفع الآتي في واديه المحيط بجانبيه يظل متدفعا آتيا ما بقي في الوادي ومن همر عليه الغيث من ضفتيه ولكنه إلى أمد لا محالة لأنه سينتهي إلى مفترق الوادي فلا يجيش ولا يتدافع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 ولقد رأوه بعد ذلك في عمرة القضاء لا يتوضا وضوءا إلا كاد المسلمون يقتتلون عليه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، ولا يحدون النظر إليه، ورأوهم في نظامهم ومودتهم وصدق إيمانهم وخالص نياتهم، فاكبروهم وعز عليهم أن يصغروهم او يتمادوا في الزرايه بهم والاعراض عنهم وانقلبوا الى انفسهم فاذا هم مرتابون في الغد متدابرون في المقصد منهزمون وهم الاكثرون محجمون وهم المتربصون فحانت الساعه لوزن الامور ومراجعه الحاضر والمصير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 وهما عبقرية قريش في أصول القيادة على تباين السن والمذهب والمزاج خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وفي تلك الآونة التي يشتد فيها الجذب والدفع بين الإنسان وقرارة ضميره.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 فلما جاءني كتابه نشطت للخروج وزادني رغبه في الاسلام وسرتني مقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايت في النوم كاني في بلاد ضيقه جدبه فخرجت الى بلد اخضر واسع فقلت ان هذه الرؤيا حق فلما قدمت المدينه قلت لاذكرنها لابي بكر فذكرتها فقال هو مخرجك الذي هداك للاسلام والضيق الذي كنت فيه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 فسر بقدومك وهو ينتظركم فاسرعت المشي فطلعت فما زال يبتسم الي حتى وقفت عليه فسلمت عليه بالنبوه فرد علي السلام بوجه طلق فقلت اني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فقال الحمد لله الذي هداك قد كنت ارى لك عقلا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 ولن نجد وقتا هو أولى باتفاق القائدين على اختياره للتسليم من ذلك الوقت الذي تواردت فيه الخواطر بين خالد بن الوليد وعمر بن العاص. وبعده قضي الأمر ولم يبق لمكة إلا أن تفتح أبوابها طائعة لمن هجرته وهجرها تلك السنوات الثمان. وقد علم النبي عليه السلام جلية الأمر منذ قدم إليه الرفاق الثلاثة فقال لصحبه رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها؟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 الذي ابرم بينهم في صلح الحديبيه فابى النبي ولم يجبه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 فلما جاءها المسلمون دخلوها امنين على كثرة من بها من المشركين وتقدم النبي صلوات الله عليه في كتيبته الخضراء وتقدم سعد بن عبادة والزبير بن العوام وخالد بن الوليد إلى أبوابها فدخلوها كل من الباب الذي وكل إليه ونهى النبي اصحابه عن القتال فيها فلم يحدث قط قتال الا من صوب خالد بن الوليد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 وحارب في صفوف الاسلام كل من برز لتلك الصفوف فما بال الجاهليه القرشيه وحدها ينصرها على المسلمين ولا ينصر المسلمين عليها واين يلتقي بها ان فاته لقاؤها في ذلك اليوم لقد لقيها إذن في ساعتها التي لا ساعه بعدها وقال النبي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 وانما هو البصر العلوي الذي يلمح هذه القدره في معدنها حيث ينظر الناس فيرون خالدا مرتدا من غزوه مؤته او مأخوذا مع الخيل وهي تولي في اول المعركه من ميدان حنين او صانعا في سريه بني جذيمة ما يبرأ منه النبي عليه السلام ولهذا ينبغي ان توزن هذه الاعمال بميزانها الصحيح لاقامه خالد نفسه في مقامه الصحيح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 فقتله شرحبيل بن عمرو الغساني وهو في الطريق فاشفق عليه السلام من عقب السكوت على كلتا الفعلتين وهو غير مامون وعلم ان قبائل الجزيره العربيه نفسها قد اذعنت للدعوه الجديده ومنها المتربص للغدر متى قدر عليه والموهون الإيمان الذي لا يصبر على الإغراء والاستثارة فإذا استضعف الغسانيون وجيران الغسانيين شأن النبي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 وأوصاهم لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا ولا ثانيا ولا معتزلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهديموا بناء ولا شك أن هذا الجيش إنما كان بالوصف العصري حملة تأديبية وبعثة استطلاع يقاد على هذا الاعتبار ومن أجل هذه الغاية ولا يراد به بداهة أن يحطم قوة الدولة الرومانية أو يفتحها البلاد التي كانت يومئذ في يديها، فمضى لهذه الوجهة حتى نزل معانا وقام بها ليلتين، وسمع المسلمون هناك أنه رقلا قد عسكر بمأب في مئة ألف من الروم ومئة ألف من قبائل لاخم وجذام والقين وبهراء وبلا على أهبة اللقاء، وقد يقع في الخاطر أن الروم عالموا بمسير جيش المسلمين.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 ولربما تعرضت لهذه المحنه من جانب الجزيره العربيه قبل ان تتعرض لها من جانب الروم والغثانيين لان الجيش قد خرج من المدينه تاديبا لاناس متصلفين قتلوا رسولا واحدا او قتلوا وفدا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 اي تركنا عباده الاصنام ثم سالهم فما بال السلاح عليكم قالوا ان بيننا وبين قوم من العرب عداوه فخفنا ان تكونوهم فاخذنا السلاح فناداهم ضعوا السلاح فان الناس قد اسلموا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 فلما اكتفوا ورضوا فرق بينهم بقية المال احتياطا لرسول الله وقد سأل رسول الله فتى من جذيمة انفلت اليه لينبئه نبأ خالد مع آله وذويه هل انكر عليهم احد قال نعم قد انكر عليه رجل اصفر ربع ورجل طويل احمر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 ومن الاسراف ان يظن بخالد بن الوليد انه تعمد قتل اناس وهو يعلم ان دمهم حرام ويتخذ من مهمة النبي ذريعة الى شفاء ثأر قديم فادنى من ذلك الى القصد في فهم الحقيقة ان نبحث عن دواعي اللبس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 فان البوادي كلها حول مكه كانت تزخر بالشر وتتحفز للوقيعه في تلك الاونه بعد تسليم مكه فلم تنضي ايام على سريه خالد حتى كانت بطون هوازن وثقيف وجشم وغيرها متجمعه في العده الكامله والعديد الوافر لمباغته النبي وجمعه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 وهو مثل ينبئ عن كثير وقد ينبئ فيما ينبئ عنه ان خالدا لم يتعسف كل التعسف في شكه الاول ببني جذيمة على اختلاف بيوتهم لان الشك فيهم ما زال يتكرر بعد ذلك بشهور وما زال يدعو الى تلقي الاشاعه عنهم وافاد الوفود اليهم مرتين للتمحيص والاستخبار غزوة حنين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 وساله دريد بن الصم حكيم القوم، ما لي أسمع رغاء البعير، ونهاق الحمير، وبكاء الصغير، قال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم، فسخر دريد برأيه وقال له رويعي صبقان والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها أي الحرب، إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه،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 فرأينا ونحن نسير مع رسول الله سدرة خضراء عظيمة فتنادينا من جنوبات الطريق يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة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 فأدبرت الخيل وادبر المقاتلة وراءها لا يلون على شيء وتلك جملة الأخبار عن بدء المعركة جمعناها من مصادر متعددة وأثبتنا بعضها بحروفها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 وقديما ذكر الرواة عن حرب الإسكندر وأمراء الهند أن جفلة الفيلة من الحديد المحمى كانت هي سبب الهزيمة التي أصيبت بها الهند فانقلبت الفيلة وبالا عليهم وقضت وهي مولية على الكثيرين من فرسانهم ومشاتهم تطأ بعضهم وتوقع الآخرين وتدفع من حاول الثبات إلى الفرار ولم تمضي على حنين بضع سنوات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 موسطه وهكذا بدات الهزيمه بفرار الخيل ولحاق المشات بهم واختلاط الحابل بالنابل بعد ذلك من الفريقين وتواتر القول أن الطلقاء الحديثين في الإسلام أدبروا منهزمين عمدا بعد الهجمة الأولى فاشاعوا الهزيمه في من معهم من المهاجرين والأنصار ولقد اوشكت أهل مكة أن يستقبلوا الأعراب المتقدمين على رضا من بعضهم لحنينهم إلى الدين القديم وعلى كره من بعضهم لأنفتهم من غلبة الأعراب على قريش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 ثم التفت الى اليسار ونادى كذلك يا معشر الانصار فتسامعوا وتجاوبوا وعطفوا كما وصفهم شاهدوا الموقف عطفه الابل على اولادها واجتمع معهم حول رسول الله مئات في لمحه عين وتختلف الروايات في وصف هذه الحركه المجيده من بدايتها فيقول بعضها ان الناس ادبروا يومئذ عن رسول الله حتى بقي وحده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 يسمع صوته على مسافات بعيدة وقيل انه كان يقف على سلع وينادي غلمانه بالغابة فيسمعونه وبينه وبينهم ثمانية اميال فلما جلجل صوته بهذا النداء اذا بالانصار والمهاجرين يتجاوبون يا لبيك يا لبيك ويسرعون الى ناحية الصوت زرافات زرافات حتى تجمع منهم ثلاثمائة أو يزيد في لحظات ثم شاعت بين الألوف المؤلفة قدوة الكر والإقبال بعد الفر والإدبار فإذا بالجيش بقضه وقضيده يعدو إلى ساحة القتال ويرسل الخيل والمطايا ليملك كل منهم زمام يديه وقدميه وهانت النفوس حتى استهدفت النساء للموت غير مباليات ومنهن من لم تكن على صحه في النظر كالعميصاء ام انس بن مالك وكانت وهي حامل تحزم وسطها ببرد لها وفي حزامها الخنجر لدفع ما يجترئ عليها وكان خالد بن الوليد قد ثنى عنان فرسه بعد التوائه في الهجمه الاولى فلم يزل يقاتل حتى سقط مثقلا بالجراح لا يقوى على السير من مؤخرة رحله وهناك وجده النبي عليه السلام حين خرج يتفقد الجرح بعد المعركة فبارك له وواساه أما الحركة التي جاءت من قبل المشركين فأعانت على هزيمتهم فذاك انهم قد غرتهم طلائع النصر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 ولم يجامله حين قدم عليه في القياده ثلاثه من السابقين في الاسلام وترك اختياره بعدهم لاتفاق كلمه المسلمين بل لم يجامله حين خاصم عبد الرحمن بن عوف فغضب النبي عليه السلام وقال له معرضا يا خالد ذر اصحابي لو كان لك احد ذهبا فانفقته قيراطا قيراطا في سبيل الله لم تدرك غدوة أو روحة من غدوات أو روحات عبد الرحمن، إنما هو سيد السادة ومربي الرجال والأبطال، يقوم الأعمال بقيمتها وينزل العظماء في منازلهم،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 فهي مهمه مخوفه من وجهتها النفسيه وان سهلت من الوجهه الحربيه فخرج خالد حتى انتهى اليها فهدمها وجاء في بعض الاقاويل انه لما انتهى اليها جرد سيفه فخرجت اليه امراه سوداء عريانه ناشره شعرها فجعل السادن يصيح بها اعز اذا لم تقتل المراه خالدا فبوئي باثم عاجل او تنصري فأخذ خالدا اقشعرار في ظهره وضربها بالسيف فشقها ثم لقي النبي فقال له الحمد لله الذي أكرمنا بك وأنقذنا بك من الهلكه لقد كنت أرى أبي يأتي العزة بخير ماله من الإبل والغنم فيذبحها للعزة ويقيم عندها ثلاثا ثم ينصرف إلينا مسرورا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 واقبل وفد من عظمائهم على النبي بامره عليه السلام فقال حين راهم من هؤلاء القوم الذين كانهم رجال الهند قيل يا رسول الله هؤلاء رجال بن الحارث بن كعب ثم سلموا ونطقوا بالشهادتين فقال لهم عليه السلام انتم الذين اذا زجر استقدموا واعادها ثلاثا وهم لا يجيبون فلما اعادها الرابعه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 قال صدقتم وقفلوا الى ديارهم فارسل اليهم عمرو بن حزم يفقههم في الدين ويعلمهم السنه ومعالم الاسلام وياخذ منهم الصدقات وقد شهد خالد مع النبي عليه السلام غزوتين لم يجري فيهما لقاء ولا اشتباك وهما غزوة الطائف وغزوة تبوك. وكانت غزوة الطائف تتمة لوقعة حنين لاذت بها القبائل بعد فرارها وامتنعت وراء أسوارها وجمعت من الميرة ما يكفيها إلى السنة القابلة.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 واستشار نوفل بن معاويه الديلي في امرهم فأجابه يا رسول الله ثعلب في جحر ان اقمت اخذته وان تركته لم يضرك وفي الطريق قسم النبي غنائم حنين قسمه لم ترض اnasa فغضب رجل من المنافقين وصاح في حضرته هذه قسمه ما اريد بها وجه الله فاحمر وجهه عليه السلام غضبا وقال له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 وانه عليه السلام بعث بعده علي بن ابي طالب وامره ان يقفل خالدا ومن معه فان اراد احد ان يعقب معه تركه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 ثم سلم والتفت إلى الناس معتذرا يقول شغلني الجهاد عن كثير من قراءة القرآن ويجوز أن النبي عليه السلام أرسله في هذه البعثة ليدربه على الدعوه وليفرغ بعض وقته للمدارسة والمذاكره بهداية من معه من فقهاء الصحابة ويجوز أنه عليه السلام تعمد أن يرصده للبطل المشهور عمر بن معد يكرب فارس زبيد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 وصرح بذلك تليحة النمري حين لقي مسيلمه زعيم بني حنيفة ومدعي النبوة في اليمامة فقال أشهد أنك كذاب لكن كذاب ربيع أحب إلينا من كذاب مضر وكان مسيلمه هذا يقول إنه أراد أن يأخذ نصف الأرض ويترك نصفها لقريش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 ولم تهجر ارتباعهم بعد عادات الجاهلية في العبادة والمعيشة، وقد كان المسلمون أعلم بهم من أن يدهمهم بالمفاجأة من قبلهم، لأنهم عرفوا طويتهم قبل ذلك من القرآن الكريم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وليس أقرب إلى المألوف من نقوص هؤلاء على اعقابهم بعد موت النبي وشيوع الفتنة والاضطراب عن إيمانهم وشمائلهم مع إغراء الدعاة وفرط الحنين إلى القديم وهو منهم جد قريب. وثم سبب لا يغفل ولو لم تذكره التواريخ بالسند القاطع والنص الصريح وهو الدسيسة المبثوثة من الدول الأجنبية كل منها بما يوائمها وبما هي قادرة عليه.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 فالسجاح هذه كانت من بني يربوع أقرب بطون بني تميم إلى نفوذ فارس ثم تزوجت في أخوالها التغلبيين بالعراق ثم انحضرت من ثم إلى أرض بني تميم مبشره بدين جديد بعد موت النبي عليه السلام. وانحدر معها جيش كثيف لا يستهان بأمره فلما دعت قومها الأولين بني يربوع إلى هذا الدين طلبوا إليها على ما يظهر أن تؤلف بطون بني تميم جميعا إلى دينها قبل الزحف على الحجاز لمحاربة المسلمين فلم يتفق بني تميم على رأي وتركتهم إلى اليمامة حيث كان مسيلمة الكذاب يتحفز كذلك للخروج على الإسلام ولم يكن اوفق لهما بهذه المثابة من التعاهد على غرض واحد هو الزحف على الحجاز ولكنها رجعت إلى قومها وهي تقول إنها وجدته على الحق فتزوجته وإنه سيؤدي لها نصف غلات اليمامة وقد استنجزته شطر هذا النصف قبل مرجعها إلى بلادها فلماذا خالفها بنو تميم ولماذا خالفها مسيلمة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 ولا تناقض بين أجزائها ويكون بنو تميم وبنو حنيفة وغيرهم قد عملوها المعاملة الواجبة لمن يعتز بصولة الأكاسرة ويخلف المناذره في وقت واحد فقد هدمت وقعة ذيقار التي مر ذكرها بأول هذا الكتاب هيبة الأكاسرة في الجزيرة العربية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 وكذلك كان المهاجرون من هاشميين وأمويين ومن سائر بطون قريش فإن بني هاشم على انفرادهم لم يجتمعوا بينهم إلى كلمة ولم يكن لهم مطمع في الوفاق بينهم وبين بطون قريش الأخرى ودع عنك الوفاق بين طوائف المسلمين اجمعين فلما تحفزت الباديه للوثوب على المدينه احس المسلمون جميعا انهم فريق واحد مهدد بخطر واحد فاتفقوا بوحي البداهه التي لا موضع فيها لتعمل التفكير وحيله الحظ والتحريض ولبثوا متفقين ما كانوا بحاجه الى الوفاق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 وداعي النشاه الحضريه وداعي القياده العسكريه التي قدمته الى طليعه المجاهدين في هذا الميدان فشهد حروب الرده من اوائلها الى نهاياتها وقسمت له الحصه الكبرى في اهم وقائعها واعصب اوقاتها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 وسار الجيش إلى وجهته كما أراد، فخلت المدينة من الجند إلا بضع مئات من رجال المهاجرين والأنصار، ودرى أقرب المرتدين إليها بحالها من العزلة وقلة الحامية،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 ودهم من كان منهم بذي القصه فذعروا لهذه البغته التي لم تكن لهم على بال ولاذوا بالفرار حتى لحقوا باصحابهم في ذي حساء فصمدوا هناك للمقاومه وقيل انهم تحيلوا على ابل المسلمين التي لم تروض للقتال فضربوها بالانحاء المنفوخه في وجوهها فنفرت وولت مشفله من حيث اتت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 واحرص على الموت توهب لك الحياه ولا تقاتل بمجروح فان بعضه ليس منه واحترس من البيات فان في العرب غره واقلل من الكلام واقبل من الناس على نيتهم وكلهم الى الله في سريرتهم واذا اتيت دارا فقحم فان سمعت اذانا او رايت مصليا امسك حتى تساله عن الذين نقموا ومنعوا الصدقه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 ومنصرف عنها إلى حين ومنها أن يلزم أهل خيبر أماكنهم فلا يشتركوا في قتال وقد عمل خالد بهذه الخطة فمضى في طريق بوزاخة ثم عرج إلى اليسار قبل منتصف الطريق كأنه يريد الحملة على ديار طي وهناك وافاه فوق الالف من مقاتلة البطون الطائيه ممن تخلى عن طليحة أو كان على نية اللحاق به بعد قليل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 ولهذا أوشك أن يفوز بيومه لولا عزمة من عزمات القيادة التي تأتي في إبانها وتدور برح الحرب من طرف إلى طرف في ساعات معدودات فلما التحم الجيشان ثبتت ليحة وأصحابه ثبات المستميت وكروا على المسلمين كرة عنيفة فكشف الميمنة ولحقت بها الميسرة وانقضت هنيها خيل إلى المسلمين أنهم منكسرون لا محالة وجاء بعض بني طيء إلى خالد ينصح له أن يتراجع يومه ليعتصم بجبال طيء ويستدرج المرتدين إليها فأنكر عليه نصيحته وزجره قائلا لا أعتصم بغير الله ثم عول على الكرة في كبة الجمع ليبلغ النصر أو يموت دونه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 قال لا ثم رجع له مستعجلا وحي السماء صائحا به وقد نسي في غضبه أنه يخاطب على زعمه نبيا من الأنبياء لا أبى لك اجاءك صاحبك قال لا فصاحبه حتى متى قد والله بلغ منا فلما عاوده الثالثة خجل أن يجيبه جوابه الأول وقال له نعم جاءني وأوحى الي أن لك رحى كرحاه وحديثا لا ننساه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 وجعل طليحة يسألهم من حيرته ما يهزمكم، فأجابه أحدهم أنا أحدثك ما يهزمنا، إنه ليس رجل منا، إلا وهو يحب ان يموت صاحبه قبله، وإنا لنلقى قوما كلهم يحب ان يموت قبل صاحبه، وأدرك طليحة حذره، وكان قد أعد لهذا الحذر عدته، فركب الفرس واردف امراته النوار على راحله وراءه،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 وليس ثمة من داع الى الشك في نسبة ذلك المقال اليه ولا الى الشك بعد هذا جميعه في توليه خالد قياده الجيش الذي سار الى اليمامه ومن المتواتر جدا ان خالدا لقي الخليفه بعد مسيره الى بني تميم وقبل مسيره الى بني حنيفه لانه استدعي لسؤاله عن مقتل مالك بن نويره وزواجه من امراته ليلى فهو قد توجه الى اليمامه ماذونا مامورا بعد وقعة البزاخة وبعد وقعة بني تميم وعدا هذا كله يكاد يستحيل على العقل أن يقبل أن خالدا قد تولى حربا كحرب اليمامة اشترك فيها أعظم الصحابة واستهدف المقاتلون فيها لأكبر الأهوال دون أن يندب لذلك بأمر صريح وغاية ما نفهمه الآن من ورود ذكر اليمامة عند عقد الألوية في ذي القصة أن الخليفة عرف خطرها فأراد أن يجمع لها أكبر قوة من جيوشه المختلفة وأراد في الوقت نفسه أن يشغل بني حنيفة بأمره فوجه إليهم أكرم اولا ثم وجه شرحبيل بعده ليتلاقيا معا ويكون خالد قد فرغ في ذلك من أمر بني أسد فيدرك سابقه معززا لهم ان تعذر عليهم أن يقهروا بني حنيفة قبل قدومه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 والخوف كلما ظهر ذلك في شأن بني تميم فقد كانت كثرتهم وسعة بلادهم واكتفاء كل بلد منها بمراعيه وأمواهه سببا لتفرقهم وتصدع وحدتهم وتعذر الإجماع بينهم على رئيس واحد فتشعب بطونا يدين كل بطن منها لرئيس بل بيوتا في البطن الواحد يبلغ من تنافسهم أن يتحاربوا ويتوارثوا التراث ويصبح التوفيق بينهم اعسر من التوفيق بين أحدهم والغريب الطارئ عليهم من الأعداء والأصدقاء وكان هذا شأنهم يوم ظهرت الدعوة المحمدية فلما بلغتهم خاف كل منهم ان يرفضها فيكون منافسوه الواقفون له بالمرصاد حربا عليه فاجاب رؤساؤهم الدعوه واقرهم النبي على رئاستهم ومنهم الزبرقان بن بدر على الرباب وقيس بن عاصم على مقاعس والبطون ووكيع بن مالك على بني حنظله ومالك بن نويرا على بني يربوع وهم بيت من بيوت بني حنظله الكبار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 فحبسهم ثم أمر بقتلهم وحدث بعد ذلك أنه تزوج بمرأة مالك ليلى أم تميم وكانت من أشهر نساء العرب بالجمال ولاسيما جمال العينين والساقين يقال إنه لم يرى أجمل من عينيها ولا ساقيها وتضطرب الروايات هنا ابعد الطراب وأصعبه أن تهتدي منه إلى مخرج متفق عليه فمن قائل إن السرايا وجدت بني يربوع يصلون وسمعت الآذان ومن قائل لم نرى صلاة ولم نسمع باذان ومن قائل إن الأسرى قتلوا لأن الليلة كانت باردة ونادى مناد من قبل خالد أن دافئوا اسراكم ففهم الحراس أنه يريد القتل لأنهم من بني كنانة والمدفأ بلهجتهم كناية عنه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 فاتخذ خالد قوله دليلا على تبرئه من النبي وقال له أو ما تراه لك صاحبا؟ ثم حمي الجدل بينهما حتى أمر بقتله ونسجت الخرافة بعد ذلك نسيجها الذي لا يتماسك لوهيه فزعموا أن خالدا أمر برأسه فجعل مع حجرين وطبخ على الثلاثة قدرا فأكل منه وأن شعر مالك جعلت النار تعمل فيه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 وقالوا لها حين حدثتهم بغزوها ان مسيلم قد استفحل امره عظم فلم تهون عليهم خطبها حتى استنزلت لهم سجعات من وحيها المزعوم تقول فيها عليكم باليمامه دفوا دفيف الحمامه فانها غزوه صرامه ولا تلحقكم بعدها ملاما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 وهو على هذا كان يعين حيلته بما استطاع من صناعة الشعوذة والألعاب التي كان يحذقها بعض الكهان في بلاد العرب والعجم فكان قبل ادعائه النبوة يطوف بالأسواق ويتعلم النيرنجيات، حيث سمع باساتذتها المبرزين فيها ولم يكن في طبيعته بمعزل عن طبائع السحرة وادعياء الغيب فقد قيل في وصفه وهو يتكهن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 فتاتى له ان يجمع منهم أربعين ألفا أو ستين وهو عدد ربما ارتفعت به المبالغة أو الجهل بالتقدير ولكنه لا يهبط إلى مدون العشرين قياسا على ما وصفت به معركة اليمامة من الهول وكثرة القتل والجرح بين الفريقين وقد كان مسيلم يحسب الحساب لأمور كثيرة يوم تصدى لدعوى النبوة ومقاومة الإسلام فكان يقاتل تمام ابن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 وكأنه كان خارجا لاستطلاع أمر المسلمين، ولكنه أنكر ذلك وزعم أنه ذهب لأخذ ثأر له في بني تميم وبني عامر، فلما سئلوا عن دينهم قالوا منا نبي ومنكم نبي، فأمر خالد بضرب أعناقهم جميعا، واستبقى مجاعة عسى ان ينتفع بمنزلته في قومه أو بعلمه بالحرب والمكيدة كما قال لبعض الرواة، ونزل خالد على كثيب في مواجهه مسيلمه ثم التحم الفريقان وقاتلت بنو حنيفه قتالا لم يعهد مثله واندفعت في هجمتها حتى دخلت خيمه خالد من وراء العسكر وفيها امراته ام تميم ومجاعة بن مرارة، مقيد بالاغلال فهم بعض الحنفيين بقتلها لولا ان حماها منهم مجاعة، واوصاهم بها خيرا وهو يقول نعمت الحره هذه وعليكم بالرجال شوهد في كثير من المعارك بين المسلمين وأعدائهم في الصدر الأول أن الكرة الأولى غالبا ما تكون للمشركين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 كما حدث في وقائع شتاء، فبعد الجولة الأولى التي فازت بها الدفعة الحيوانية، برزت العقيدة إلى الطليعة وجاءت بمعجزاتها، وهي معجزات لا يتخيل العقل أن نفسا إنسانية تقدم عليها بغير اعتقاد. انكشف الأعراب أولاً في أول صدمة.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 ولم ير منهم الا قتيل في موضعه او زاحف الى الامام وما هي الا سويعات حتى انكشف اصحاب مسيلمه منكسرين وهرول مسيلمه نفسه الى حديقه مسوره من ورائه وقد سميت في ذلك اليوم بحديقه الموت لكثره من قتل في طريقها وكثره من قتل فيها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 ولكنه يدل على هول صحيح سرى في الأفاق من أنباء تلك المعركة التي ذهبت فيها نخبة من أجل الصحابة وأفقه الفقهاء ومن جراء مقتلهم في هذه المعركة أمر الخلفاء بجمع القرآن في المصحف بعد أن فني الكثيرون من حافظيه وخيف أن يفنى آخرون ثم بعث خالد الخيول حول اليمامة يلتقطون ما حول حصونها من مال وسبء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 وقسار ما بلغ من غضبه أنه نظر إليه نظرة شذراء وصرخ به ويحك خدعتني فلم يجبن مجاعة ولم يعتذر وإنما قال هم قومي وما نحسب إلا إن الاعجاب بمجاعة قد حبب إلى خالد أن يسهر إليه ويوثق الصله بينه وبينه زعيم شجاع جميل الرأي حسن التدبير غير على قومه عليم كما وصفوه بمكيدة الحرب والسلم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 دع اني استثرت خطبتي اليه من تحت قدمي فان كنت قد كرهت لي ذلك لدين او دنيا اعتبتك وما حسن عزائي على قتل المسلمين فوالله لو كان الحزن يبقي حيا أو يرد ميتا لأبقى حزني الحي ورد الميت ولقد اقتحمت في طلب الشهادة حتى يأست من الحياة وأيقنت بالموت وأما خدعة مجاعة إياي عن رأيي فإني لم أخطئ رايي يوما ولم يكن لي علم بالغيب وقد صنع الله للمسلمين خيرا وأورثهم الأرض وجعل لهم عاقبة المتقين وقال في رسالة أخرى اني لم أصالحهم حتى قتل من كنت أقوى به وحتى عجف الكراع ونهك الخف ونهك المسلمون بالقتل والجراح وقد ظن خالد أن الخليفة لم يكن ساخطا عليه ذلك السخط لولا لا إصغاؤه للأعيسر كما كان يسمي عمر بن الخطاب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 أنها كانت فتنة القبيلة الأقوى والعديد الأكثر بين العرب قاطبة وحقق كل ما ندبه له الخليفة وكل ما اتفق عليه سواء من الخطط التي نظرا معا في تفصيلاتها أو من الخطط التي عرف خالد غاياتها وابتدع لها مرتآه من أساليبها في أماكنها وأوقاتها ولم يخالف رغبة الخليفة إلا في موضعين لهما كما أسلفنا علاقة بمسألة زواج أما الأولى وهي زواج ليلى امراه مالك فقد تقدم تلخيصها وجملة الراي فيه كما أسلفنا أنه عمل يحوج خالدا إلى الاعتذار والتفسير وأنه صفحة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 ولكن لا يسع احدا كذلك ان يتعدى هذا الى مظنه تمس نيه الرجل او تجعل صلحه لبني حنيفه متصلا برغبته في الزواج ببنت مجاعه زعيم الحنفيين في صلح اليمامه ذلك بعيد جد بعيد لان بنت مجاعه كانت بين يديه وكان في وسعه ان يقتل اباها نقمه من خداعه اياه ومرضاه للخليفه الذي امره باستئصال من يحمل السلاح في القبيله فهو يقتله ولا معتبه عليه ولم يصالح خالد بن حنيفه وهم مجمعون على قبول صلحه بل كان منهم زعيم له انصار واتباع وهو مسيلمه بن همير ابى ان يذعن لشروط مجاعه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 فلما أدركوه دون بغيته اجال السيف على حلقه فقطع أوداجه واثر الموت على التسليم ومع هذا بقيت بلدة القرية ووادي العرض في اليمامة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 فاحدقت به جحافل الروم واوشكت ان تلتف به من ورائه ولولا ايقظه الخليفه وتلاحق امداده في اوقاتها لقضوا عليه فلانحلال الدولتين الفارسيه والرومانيه بمغنى عن الاعتراف للعقيده المنشاه بحقها في الغلبه وحاجه العالم اليها في تلك الاونه ولا العقيده المنشاه بمغنيه عن فضل رجالها وحماتها وكفايه سواسها وقادتها فهي عقيده منشاه يذود عنها حمات قادرون وكان خالد بن الوليد في طليعه هؤلاء الحمات سبقه اسمه الى اطراف الدولة.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 هؤلاء في العله سواء لكن حركه العرب حركه انشاء ونماء وحركه الروم والفرس حركه اختلال وتقويض وجسم الفتى اليافع مضطرب لا يستقر على حال وكذلك جسم الهرم الذاهب ولكن شتان اضطراب واضطراب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 وهذه هي الحالة التي كانت عليها دولة الفرس والروم عند اصطدامهما بالدعوة الإسلامية في نهضتها الأولى ففي بلاد الفرس خفت صوت الدين ومضى على ظهور زرادشت مصلحهم الديني الكبير زهاء 14 قرناً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 فرأى بصدعه وأوشك أن يعيده إلى سابق مجده وتركه في القرن الثالث للميلاد وهو موحد بعد التوحيد بالقياس إلى مكان عليه قبل ذلك من التفرق بين العشائر والرؤساء ثم نكس النكسه الأخيرة وشع فيه الفساد علوا وسفلا قبيل ظهور الدعوة الإسلامية وكان الملك المعاصر للنبي عليه السلام كسرى أبراويز فثار به ابنه شيروي فقتله ونكل بذوي قرباه وأعقب طفلا صغيرا لم يلبث ان قتل وتولى بعده قائد الجيش شهريزار فنفس عليه القواد والعظماء منزلته المغصوبة فقتلوه وولوا عليهم بوران بنت كسرى أبراويز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 على ان الامم لا تقفر من الاحلام كل الاقفار في اظلم ظلمات الجاهله والادبار فقد وزن يسجرد شان العرب والفرس بالميزان الصحيح حين قال ليرستوم انما مثلهم ومثل اهل فارس كمثل عقاب اوفى على جبل ياوي اليه الطير بالليل فتبيت في سفحه في أوكارها. فلما أصبحت تجلت الطير يرقبها فإن شد منها شيء اختطفه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 مثل هذه المراسم جهل بحقيقه الحال وحقيقته انه صراع الحياه والموت بين امتين وليس بحلبة سباق او حلقه رهان بين لاعبين في ملهات اما دوله الرومان الشرقيه فقد كانت في حال لا تفضل حال جارتها وعدوتها في محنه العقيده ومحنه النزاع على الملك والولايه ضرب المثل بالجدل البيزنطي في التاريخ القديم والحديث من جراء الخلاف على المذاهب الدينيه في الدوله الرومانيه الشرقيه وكان معظم ابناء الولايات من النساطره واليعاقبه يخالفون مذهب الدوله الرسمي ويمقتون رجاله ويرمونهم بالهرطقه والوثنيه وكان القائلون منهم بالطبيعه الوحيده للسيد المسيح اقرب الى الاسلام منهم الى المسيحيه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 كان قد تعوره الخلل قبل ظهور الدعوه المحمديه باكثر من قرنين ففي هذه الرساله يقول فيجتيوس الذي يعدونه إمام اساتذه الحرب بين الغربيين ان الليجيون قد وهن وضمحل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 وعلى خبرة بقتالهم في اطراف العراق وقد صاحب المثنى النهر في غاراته حتى بلغ القطيف وهجر ولم يقف له احد في طريقه فهذا مع عجز الفرسي عن تأديب رعاياهم في اليمن لدخولهم في الاسلام قضي على تردد الخليفة في امر البعثة الفارسية فصحت عزيمته وعزيمة أصحابه على تجريدها بعد الفراغ من حروب الردة بأسابيع معدودات وقد علمنا من داب الخليفة صديق أنه كان لا يبرم أمرا إلا أحكم تدبيره مرحلة مرحلة من طريقه إلى منتهاه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 وقال لهما إذا اجتمعتما بالحيرة وقد فضتما مسالح فارس أمنتما أن يؤتى المسلمون من خلفهم فليكن أحدكما ردا للمسلمين ولصاحبه وليقتحم الآخر على عدو الله وعدوكم من أهل فارس دارهم خطة محكمة يبلغ بها الخليفة مقاصد شتى في وقت واحد ففيها إذكاء المنافسة بين القائدين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 ولكنه سرع في جولة واحدة وفوجئ اصحابه بهذه السرعة فاقتربوا من خالد على عجل وهو مشغول بالإجهاز على قائدهم واذا بالقعقاع اسرع اليهم من لمح البصر ومن ورائه جيش المسلمين بجملته يضرب في قطيع مذعور ماخوذ بالمفاجاه ومهابه هذه الصولة العاجلة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 فان طرا في خلال مسيره ما ليس في الحسبان فمعوله في الحاله على سرعه خاطفه كسرعه الباشق وهو ينقض على فريسته فلا تشعر الفرقه التي اشخصها الى مكانها بالحاجه اليه حتى يكون معها كانها لم تفارقه ولم يفارقها فهي شجاعه ويقظه وخبره وسرعه ومعرفه بما هو لازم في وقت لزومه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 فقدم المثنى على رأس فرقة ثم ألحق به عدي بن حاتم صاحبه في حرب بني أسد ثم لحق بهم على رأس جيشه ووعدهم موضعا إلى الجنوب الغربي من البصرة الآن ولعله توخى تسهيل السقي والمرعى بهذا التقسيم ثم اختبار الطريق بقيادة الرجل الذي كانت له سابقة الدرايه بهذه الدروب وكتب إلى هرمز قائد الفرس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 قائد الفرس الذي أمره الشاهنشاه بالمسير إلى أليس اناب عنه قائدا آخر يدعى جابان وشخص هو إلى المدائن ليلقى مولاه ويقلب معه الأمر على وجوهه في مسائل شتى لا تغني فيها المراسلة غناء الحديث والمشاهدة وليأتي من المدائن بمدد آخر يضاف إلى جيشه الأول وإلى جموع القبائل العربية عند الفرات وقال لجابان وهو يودعه كفكف نفسك وجندك عن قتال القوم حتى الحق بك إلا أن يعجلوك وبلغ المدائن فإذا مولاه مريض يجود بنفسه.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 فاشتد الأمر بخالد وثاب إلى الله يستلهم العزم للمسلمين وينذر له الضحايا إن منحه أكتاف أعدائه فلا يستبقي منهم احدا يقدر عليه حتى يجري نهرهم بدمائهم وفي هذا النذر بقية من البدوية المخزومية لا تخفى على اللبيب وطال صبر الفرس فنفد وتساقطت رؤوس العرب الموالين لهم فجزعوا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 فقد صفح عمر بن الخطاب عن اسر السواد وظفر المسلمون بالالوف الاسراء في معارك العراق والشام ومصر فسرحوهم وعاملوهم بحكم الاسرى في القران الكريم وقد اختلف فقهاء المسلمين في جواز قتل الاسرى من غير مشركي العرب فلم يجزه من أجازه منهم الا لحسم ماده الفساد ان خيف الا تحسم بغير هذه الذريعة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 ولو بدوي غيره هذا البدوي فوجئ بهذه الحيلة الحضريه وهذه اللعبة الهندسية، لوقع في حيص بيس وترك السفن في قاعها ورجع إلى مطاياه، ولكنه ابى إلا أن يبلغ بالسفن إلى حيث شاء، فانبعث في نفر من أصحابه كلبزات إلى القناطر وأطلقوا ماءها، ولبثوا هناك في حراستها وفي انتظار السفن التي ارتفعت براكبيها كأنهم يشهدون غريبة من غرائب السحرة تعبث بالسفينة بين بر يابس ونهر غزير وحفروا له في الانبار خندقا ثم احتموا وراء الخندق بحصن ينظرون إليه من اعلاه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 وهم يحمدون الله على النجاة من يوم كيوم اليس فاجابهم الى ما طلبوه وعلم ان عقا بن عقا يحشد لهم في عين التمر حشودا من تغلب واياد واصحاب المتنبئه سجاح ويوهم الفرس انه ند للعرب لانه اخبر بهم من غيرهم فوثب على معقله بالصحراء وهو كدابه على تعبئه كامله وبصر بعقا حين دنا من الموقع فقال لصحبه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 رأى فلاح السواد حاكما يحفظ لهم غلاتهم وينصفهم من دهاقينهم أو مستغليهم ويستمع شكايه ضعيفهم من قويهم ويشرع بينهم شرعة المساواة والأمان وبلغ من رفق الحكم الجديد برعاياه مسلمين وغير مسلمين أنه تكفل بالعبد إذا تحرر وبالغني إذا افتقر وبالعائل إذا انقطع عائلوه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 وكانت وقعة الفراض اخر اعمال خالد الكبار في العراق واوفاها دلالة على عجز الدولتين معا دولة الفرس ودولة الرومان الشرقية عدا ما فيها من الحوادث التي هي اصلح ما تكون للتفرقة بين مغبة العمل الواحد تأتيه الامه في عهد اقبالها وتأتيه الامه في عهد ادبارها فهو ضربة موت من ناحية وهو من الناحيه الاخرى كالضربه التي تشحذ عزيمه المضروب وترد التوازن اليه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 الجندل ايام مقامه فيها وكان اهل الدومة قد عاهدوا المسلمين غير مرة ونكثوا بعهودهم فامعن القتل فيهم وجعلهم نكالا لغيرهم ثم قفل الى العراق وهو مطمئن الى غزوة الفراد باعلى الفرات فغزاها وفرغ منها كما تقدم وبقيت له في العراق عزمة خالدية اخرى ولكنها من نوع غير هذا النوع فلم يلبث انقضاها بقي على موسم الحج أسبوعان وهو أول حج حان بعد تلك الغزوات المتلاحقات التي أمده الله فيها بنصره وعونه أيفوته قضاء الشكر في هذا الموسم وأداء الفريضة في موعدها؟ ولما؟ الخوف من الأعداء؟ العائق من بعد الشقه ووعورة الطريق؟ العذر من الأعذار التي يعتصم بها القاعدون عن الحج برخصة من الفقهاء؟ كل أولئك عوائق لا يستهان بها، ولكنها خلقت ليذللها، لا لينقص عنها، ففي خطفة الريح العاصفة خرج من أعلى العراق إلى أقصى الحجاز، وأدى الفريضة وعاد إلى معسكره دون أن يعلم أحد من الأعداء ولا من المسلمين، إلا أقرب خاصته المقربين، بل دون أن يعلم الخليفة نفسه،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 علم الخليفه بمغامرته هذه فجاءه منه ملام واعجاب وتكليف ووصاه امره بحرب الدوله الرومانيه بعد هذا الفوز الذي اصابه في حروب الدوله الفارسيه وان يسارع الى مرضات الله وقتال اعداء الله ويكون كمن يجاهد في الله حق جهاده وقال له سر حتى تاتي جموع المسلمين باليرموك فانهم قد شجوا واشجوا واياك ان تعود الى مثل ما فعلت فانه لم يشجي الجموع من الناس بعون الله شجيك ولن ينزع الشجي من الناس نزعك فليهنك أبا سليمان النية والحظوة فاتمم يتمم الله لك ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل وإياك أن تدل بعمل فإن الله له المن ولي الجزاء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 وان عشرين جزورا تمتلئ كروشها بالمائلة تسقي الخيل في الجيش كله وعدته عشرة الاف فلابد من تدبير اخر مع هذا التدبير تجتمع فيه السرعة الى التخفيف الى الاقدام والامر الذي لا شك فيه بعد هذا كله ان خالدا سار بجيشه وعدته عشرة الاف من عين التمر الى قراقر ثم من قراقر الى سوا وبينهما تلك المفازة المهلكة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 وسير عمرو بن العاص على راس جيش يزيد على ذلك قليلا الى فلسطين وسير ابا عبيده بن الجراح على راس خمسة الاف او ستة الاف الى الجابيه وامدهم بعكرمه بن ابي جهل في جيش صغير ليحمي ظهور من يحتاج منهم الى الحمايه ويسرع بالنجدة الى من يطلب منهم المعونه ولا نعلم على التحقق حكمه التفريقه بين هذه الجيوش في طرائقها ووجهاتها ولكنها على ما يظهر مساله الماء والكلى من جهه ثم رغبه الخليفه في تشتيت جموع الروم وتوزيع اغراضها ولا يخلو الامر من الحيطه لمنع الالتفاف بالجيش الواحد اذا اوغل في البلاد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 الفرس. فوقع في روعهم ان العرب اضعفوا من ان يشغلوا انفسهم بحرب دولتين عظيمتين في وقت واحد فمن هنا خلت ربوع الشام من جيش كبير للرومان وعلم الخليفه ذلك فاعتقد ان تفرقه الجيوش في زحفها الى الشام اقرب الى توزيع العمل والاسراع فيه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 وايا كان صاحب الرأي الأول في هذا فقد تم التراجع بإقرار الخليفة وكان شعوره بحرج المسلمين في أماكنهم هو الباعث له أن يستدي خالدا من العراق إلى الشام فكتب لقواده بالشام يقول اجتمعوا فتكونوا عسكرا واحدا والقوا زحوف المشركين بزحف المسلمين فإنكم أعوان الله والله ناصر من نصره وخاذل من كفر به ولن يؤتى مثلكم من قلة وإنما يؤتى العشرة آلاف وزيادة على العشرة آلاف إذا أتوا من تلقاء الذنوب فاحترسوا من الذنوب واجتمعوا باليرموك متساندين وليصل كل رجل منكم بأصحابه ومن المتعذر جدا تمحيص التواريخ في ترتيب الوقائع بعد وصول خالد إلى الشام ولكن الأرجح فيما نرى أن المعركة الأولى بدأت مع الجيش الأصغر في أجنادين بالجنوب لأن البدء بأصغر القوتين وإخلاء الجنوب قبل الانتقال إلى الشام أولى واوفق من ترك هذا الجيش الأصغر وراء ظهور المسلمين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 ولكنهم استضعفوه وكبر عليهم أن يجيبوه أما المسلمون فالصلح الذي فكروا فيه قبل القتال هو الصلح على شرطهم المعلوم الإسلام أو الجزية فإن لم يقبل شرط من الشرطين فالحكم للسيف وقد أفاده عرض هذه الشروط قوة على قوة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 ولم يخف على احد من قاده الرومان والعرب خطر المعركه الكبيره التي هم مقبلون عليها هي معركه فاصله في مصير الشام ما في ذلك ريب وقد تكون المعركه الفاصله ايضا في مصير الدوله الرومانيه ومصير الامه العربيه فان هزيمه الدوله الرومانيه فيها تنزع من يدها الاماكن المقدسه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 حصرت والله الروم، وقلما جاء محصور بخير. تحاجز الجيشان أشهرا لا يشتبكان إلى جماد الثاني أو رجب على قول بعض الرواة، وكلاهما ينظر كيف يبدأ الآخر هجومه ليرتب له لقائه، وكلاهما قد عبأ طاقته من سلاح الأيدي ولم يزل يعبئ طاقته من سلاح النفوس، سلاح العقيدة والفداء.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 اخلص جهادكم وارضوا الله بعملكم فان هذا اليوم له ما بعده ولا تقاتلوا قوما على نظام وتعبئه وانتم متساندون فان ذلك لا يجمل ولا ينبغي وان من وراءكم لو يعلم علمكم حال بينكم وبين هذا فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذي ترون انه الراي ثم قال وقد سالوه رايه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 ولكنه بدا كما تعودنا في حروب المسلمين بهجمه شعواء من جانب العدو يتزعزع لها العدد الصغير امام العدد الكبير ثم تكون الكره الثانيه لحميه العقيده ومراجعه الايمان والاعتصام بنيه الفداء فلما انكشف المسلمون بعد الهجمه الاولى ثابوا الى عزماتهم بنخوه الايمان ونخوه العرض والانفه فضربت النساء في وجوه الخيل قائلات إلى أين يا حمات الإسلام وطلاب الشهادة وصاح عكرمة كأنه يؤنب نفسه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 يستحق الرجل أن يسمى بطلاً من أبطال التاريخ إذا كان له دور تاريخي يقضيه ويتسم بملامحه ودواعيه. وآية قضاء ذلك الدور أن يبلغ البطل من الأعمال المقدورة له قمتها العليا التي لا قمة وراءها، وأنه يعد هذا الدور، فإذا هو متقدم على الآخرين ممن لهم حق مثل حقه في أدوار التاريخ أو يعدوه إلى أعمال يغني فيها الآخرون مثل غنائه وتدخل في باب من السعي والدراية غير بابه وقد بلغ خالد في معركة اليرموك قمته العليا التي لا مرتقى بعدها لراق قمع فتنة الردة وضرب دولة الأكاسرة ضربته الدامغة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 وكان خالد يرضى بهذا حينا ويسخط منه حينا كما سخط عند تسليم دمشق ووساطة ابي عبيدة في العفو عن أهلها فإنه كان يحسبهم مغلوبين عنوة فيعاقبون بالسبي والقصاص ولا يبسط لهم مهاد العذر والموادع ولو أنه لا يغدر بعهد عاهدهم به أبو عبيدة لما كان لهم من شرط عنده غير شرطه على أهل القنسرين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 ورأي الفاروق في أبي عبيد بن الجراح معروف فقد كان لا يعدل به أحدا من الصحابة الأولين وقد هم بترشيحه للخلافة بعد وفاة النبي عليه السلام وقال وهو يجود بنفسه إنه لو كان حيا لعهد إليه ولم يلجأ إلى مجلس الشورى الذي أوكل إليه أمر انتخاب الخليفة بعده وتحدث عمر بن العاص مرة إلى الفاروق في رئاسة الجيوش الموجهة إلى الشام فأجابه في مقال صريح إنه ليس على أبي عبيدة أمير ولأبو عبيدة عندنا أفضل منزلة منك وأقدم سابقة والنبي عليه السلام قال فيه أبو عبيدة أمين هذه الأمة وكما عرف رأي الفاروق في أبي عبيدة عرف كذلك رأيه في سابقة الإسلام والغزو على الإجمال فإنه خالف الصديق في التسوية بين انصباء المسلمين كافة يوم أخذ الصديق في توزيع الأرزاق والأنفال وجعل للرجل نصيبا يختلف باختلاف سابقته في الإسلام والجهاد لأنه لا يجعل من قاتل رسول الله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 حين تكون اماره خالد بن الوليد بغير تامير من الخليفه الاول انما هي اتفاق على تقسيم القياده بين الامراء يوما بعد يوم وبهذه المثابه تكون ولايه ابي عبيده سنه عمريه معروفه ولا يبلغ منها ان تكون قضيه بين الفاروق وخالد على الصوره التي هول بها بعض المؤرخين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 او خالد بن الوليد سواء كان الخليفة على رأي الفاروق ام كان على غير هذا الرأي في امين الامة وفي سوابق الاسلام والجهاد ونما الى الفاروق بعد ذلك ان خالدا وعياضا اغارا على بلاد الروم ورجعا منها بغنائم واسلاب وان الاشعث بن قيس قصد خالدا ومدحه فاجازه بعشرة الاف درهم واجاز اخرين من ذوي البأس وذوي الشرف وذوي اللسان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 ثم تناول عمامته ونفضها وعقله بها وخالد لا يمنعه وساله ما تقول من مالك ام من اصابه فقال لا بل من مالي فاطلقه وعممه بيده وهو يقول نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم ونخدم موالينا ثم قوسم ماله حتى بقيت نعلاه فقال ابو عبيده ان هذا لا يصلح الا بهذا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 اما وابن الخطاب حي فلا ثم قصد الى المدينة فلقي الفاروق فقال له لقد شكوتك الى المسلمين وبالله انك في امري غير مجمل يا عمر فسأله الفاروق من اين هذا الثراء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 والحرب لا يصلح لها إلا الرجل المكيث وإذا كان عمر قد أوجس من عقل زياد بن أبيه وهو مجهول النسب فالفتنة باسم خالد أعظم وأخطر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 كسب بعض المعارك لان الاقواس كانت اكثر من السيوف وكسب بعضها لان السيوف كانت اكثر من الاقواس وكسبت معارك حاسمة لأن رماح المنتصرين كانت أطول من رماح بشبرين أو بضعة أشبار وكسبت معارك غيرها لأن كانت تتلاحق في طولها على حسب الصفوف وفي بعض المعارك كان الفرسان في الوسط فقيل إن هذا كان من دواعي النصر العاجل وفي معارك أخرى قيل إن ندواع النصر إنما ترجع إلى قيام الفرسان على الجانبين، وكثيرا ما يقال إن اشتراك الفرسان والمشاة في العمل كفيل بالغلبة في بعض الميادين، ثم يدور الكلام على ميدان آخر، فيقال إن تربص الفرسان بمعزل عن القتال إلى ساعة الفصل هو الكفيل بالغلبة المؤذرة حتى نهاية القتال، وربما قيل إن ظهور الفرسان في ميدان يضيق عن حركات المناورة جنا على الفرسان وعلى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 يحارب احيانا بغير كمين وكان يستخدم التورية والمباغتة والسرعة على انماط تختلف باختلاف الدواعي والاحوال وقد علم ان تمزيق الجيوش اجدى في الحرب من الحصار والاحتلال وعلم ان الخبرة قوى وسلاح فكان يستطلع اخبار العدو ولا يتيح له ان يستطلع خبرا من اخباره يفيده او يحميه من بأسه واجدى من هذا جميعه انه كان لا يغفل عن القوة الادبية يعززها مستطاع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 العيان يسريان بالقدوة منه إلى كل مسمع وجنان وإلى هذا وذاك كان يثير المنافسة الكريمة في صدور جنده وأعوانه فيدعوهم إلى التمايز والتناظر لينفث فيهم مع عزيمة الإيمان عزيمة أخرى من حب الفخار وخوف المسبة والعار ويتخذ من الغيرة على العرض مددا لهذه العزائم التي تواجه الموت على حد قوله كما تواجه الحياة فإذا بالرجل الفرد يبلي في قتاله ليس يبليه عشرات ولم يخف عليه قط مقتل العدو من قوته الادبيه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 الضارب أو القارع أي النبال أو السهام أو الرصاصه من جانب والهراوة والسيف والرمح من الجانب الآخر ومجمل ما يقال بعد هذا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 اثناء ذلك على نظام المعركة اي على النظام الذي تتألف به حين تدعى الى الهجوم وهذه هي ربيئة خالد للاستطلاع ومسيره على التعبئة الكاملة التي يهجم بها ساعة اللقاء بالنظام الذي كان يسير عليه ثم يدخل في التحام قريب ولا يطيل في موقف التقاذف بالنبال والسهام وتقرأ في كتاب الاسلحة وفنون التعبئة لمؤلفه وينتر الذي كان محررا لمجلة الجيش والبحرية بالولايات المتحدة أن سرعة الحركات وقوة الإصابة وتدبير الوقاية هي الآن كما كانت في كل زمان بعض مفاتيح النصر التي لا شك فيها فإذا كسبت المعارك أحيانا بالمفاجأة أو التركيز في الموضع الحاسم وفي الوقت اللازم أو المناورة البارعة فهذه المزايا إنما تستمد مباشرة من التفوق في سرعة الحركة أو في قوة الإصابة أو في تدبير الوقاية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 او حيثما تقدم وراء جيش مهزوم لا يتماسك له قوام ووضع الخبير المشهور ليدل هارد كتابا مستقلا عن فن سوق الجيوش على طريق التورية لخصه في قوله ان التحرك في الوجهه المتوقعه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 وقد كان خالد يعلم أن الالتحام هو أنفع ضروب القتال للجندي الذي ينافح عقيدة ويضرب بالسلاح الخفيف فلم يلق الفرس ولا الروم إلا في التحام وقد صح هنا رأي وينتر جهام مؤلف كتاب الأسلحة وفنون التعبئة الذي سبقت الإشارة إليه حين قال إن بعض الجماعات الإنسانية بطيئة التغيير ومن هذه الجماعات الممالك الأسيوية التي يحكمها ملك أو عاهل مرفوع النسب إلى السماء فإنها تنتظم على سنن فحواها أن التغيير لا ينبغي وأن العادات المأثورة كلها حسنة قويمه وأن كل ما يعمل الآن خليق أن يعمل كما عمل منذ أزمان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 اصول على الاطلاق ولكنهم يمضون بحكم العادة وفقا للترتيب الذي وضع منذ عهد بعيد وأن هذه الجماعات لا تخرج جيوشا ليس أسهل من تحطيمها بجيوش الأمم التي يسهل عليها اتخاذ الأساليب الجديدة ومواجهة الغير والطوارئ ولو شاء صاحب هذا الرأي لا شمل الدولة الرومانية فيما حكم به على الدول الآسيوية لأنها كانت تقاتل بخطة وضعها الأقدمون لها منذ قرون وهي على هذا عاجزة عن تنفيذ القديم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 تمايزوا ايها الناس فاذا هم بعد لحظات متمايزون وكانت ماده القتال التي يعمل بها من جند او سلاح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 وكان يقتبس ويجدد بالرأي والفتنة كما يقتبس ويجدد بغريزه موروثة من قبيلة القبة والأعنة يصح أن تسمى غريزه الميدان وقد تصعب المقارنة بينه وبين قواد العصور الحديثة لاختلاف الأسلحة والمسافات وإن كنا نعتقد أن القائد العبقري تسعفه عبقريته على اختلاف العصر والسلاح ولكن المقارنة بينه وبين قواد الطراز الأول من الزمن القديم تقدمه إلى المرتبة الأولى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 وبلزاريوس في وقائع أرمينيا هزم جيشا فارسيا تقدر عدته بأربعين ألفا أو قرابة الأربعين والمقارنة بين خالد بن الوليد وهذين القائدين ترجح كفته على كفتيهما مع معا في هذا الميدان لأن الإسكندر كان يقود خمسة وأربعين ألفا وبلزاريوس كان يقود أكثر من عشرين ألفا وكل الجيشين مسلح بامضى الأسلحة في ذلك الزمان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 فكان خالد في التاريخ العسكري هو بمكان الطليعة بين أكبر القواد الذين اشتهروا بالفن أو اشتهروا بالعبقرية أو اشتهروا بالمناقب الشخصية وفيه من ملامح القيادة في العظائم والصغائر ما يدل على طبيعة القيادة الملهمة وإن كان كما يقال قائدا مرفرع رأسه إلى قدميه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 مفتاح شخصيته تقدمت الإشارة إلى قصة الشبه القريب بين خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب في ملامح الوجه وطول القامة وأنهما كانا من التقارب بحيث يشتبه الأمر على قصير النظر وهو يتكلم إليهما فيخاطب عمر بن الخطاب وهو يظن أنه يخاطب خالد بن الوليد ويلوح لمن يقرا سيره الرجلين ان الشبه بينهما يتعدى الملامح والقامه الى معالم الشخصيه وطبائع القوه النفسيه فكلاهما يجوز ان يقال فيه انه جندي بالفطره وان مفتاح شخصيته هو السليقه الجنديه فاذا احضرنا في اخلادنا كلمه الجندي او الجندي المطبوع لم نجد في ابن الخطاب ولا في ابن الوليد صفه لا تحتويها هذه الكلمه في معنى من معانيها وبين الرجلين فارق لا خفاء به في الخلق والتفكير لكنه فارق لا يخرج بهما من نطاق هذه الطبيعة فكلاهما جندي مطبوع على الخلائق الجنديه ولكن ابن الخطاب تغلب عليه من مزاج الجندي ناحيته الروحية أو ناحية الضمير وابن الوليد تغلب عليه من هذا المزاج نفسه ناحية الحيوية او ناحية البنيان والتركيب واصح من هذا ان نقول ان عمر كان جنديا في اخلاقه الوازعه الحاكمه وان خالدا كان جنديا في اخلاقه الدافعه المهاجمه وفي الجنود كما لا يخفى هذه الاخلاق وهذه الاخلاق ولا ريب أن هذا الفارق بين الفاروق وسيف الله إنما هو قبل كل شيء فارق بين نفسين أو بين رجلين أو بين شخصيتين، لكن هذا لا يمنع أن يكون في الوقت نفسه فارقا بين قبيلتين وبين أسرتين وبين انشأتين فإن الفوارق بين بني عدي قبيلة عمر وبين بني مخزوم قبيلة خالد لخليقة أن تتجه بالمزاج المتقارب وجهتين متباينتين فبنو عدي آل عمر كانوا في الجاهلية أهل تحكيم ومعرفة بالفصل في الخصومات وقد ذاقوا كما قلنا في عبقرية عمر طعم الظلم من أقربائهم بني عبد شمس وكانوا أشداء في الحرب يسمونهم لعقة الدم ولكنهم غلبوا على أمرهم لقلة عددهم بالقياس إلى عدد أقربائهم فاستقر فيهم بغض القوي المظلوم للظلم وحبه للعدل الذي مارسوه ودربوا عليه أما بن مخزوم آل خالد فكانوا على خلاف ذلك أهل حرب وسطوة وأصحاب ثراء ورخاء وكانوا في الجاهلية موكلين بالخيل والسلاح معتزين بالعتاد التليد والعدة والعديد وكان ثراؤهم يملي لهم في أسباب الترف والنعيم كما تملي لهم فيه مزية أخرى من المزايا التي تكفلها للقبيلة أعزة السلطان وطول العهد بالحضارة والرئاسة وتلك المزية هي جمال النساء فقد كان يقال إن المخزوميات رياحين العرب وكان في رجالهم ذلك الغزل الذي أخرج منهم شعيره الأول عمر بن أبي ربيعه بل أخرج منهم غزليين الظرفاء حتى في النساك والأتقياء جاء في كتاب الأغاني عن أبي السائب المخزومي أنه كان رجلا صالحا زاهدا متقللا يصوم الدهر وكان أرق خلق الله وأشدهم غزلا فوجه ابنه يوما يأتيه بما يفطر عليه فأبطأ الغلام إلى العتمة فلما جاء قال له يا عدو نفسه ما أخرك إلى هذا الوقت قال جئت بباب بني فلان فسمعت منه غناء فوقفت حتى أخذته فقال هات يا بني فوالله لئن كنت أحسنت لأحب ونك ولئن كنت أسأت لاضربنك فاندفع يغني بشعر كثير ولما علوا شغبا تبينت أنه تقطع من أهل الحجاز علائقي فلازلنا حسر ظلعا ثم حملناها إلى بلد ناء قليل الأصادق فلم يزل يغنيه إلى نصف الليل فقالت له زوجته يا هذا قد انتصف الليل وما أفطرنا قال لها انت طالق ان كان فطورنا غيره فلم يزل يغنيه الى السحر فلما كان السحر قالت زوجته هذا السحر وما افطرنا فقال انت طالق ان كان سحورنا غيره فلما اصبح قال لابنه خذ جبتي هذه واعطني بردك ليكون الحباء فضل ما بينهما فقال له يا أبتي انت شيخ وانا شاب وانا اقوى على البرد منك قال يا بني ما ترك صوتك هذا للبرد علي سبيلا ما حييت واطرح كل ما في هذه القصه من المبالغه والاغراق تبقى منها بقيه كافيه لبيان مكان الغزل من نساك بني مخزوم فضلا عن الشعراء والظرفاء وندع القبيله الى الاسره فإتراء لنا في النظرة الأولى ذلك الاختلاف الذي لا بد منه بين معيشة الخطاب ومعيشة الوليد أو بين معيشة الرجل الكادح لنفسه الخشن في ملمسه وبين معيشة الرجل المترف الفخور بالمال والبنين والجاه المكين لكنه مع هذا فرق في المعيشة لا يتغلغل إلى بواطن اتباع إنما الفرق المتغلغل إلى بواطن اتباع بل إلى أعمق أعماقها هو فرق البنية العصبية بين أبناء الخطاب وأبناء الوليد فمن أوصاف أبناء الوليد عامة ينتشف لنا قلق عصبي في هذه الأسرة قد تطرف جد التطرف في أفراد منها واعتدل بعض الاهتدال في آخرين فعمارة ابن الوليد هو الذي بلغ منه للطراب أن يراود امرأة في محضر زوجها ويجترئ على حرم النجاشي بالمغازلة ثم يجترئ بالتحدث عن هذه المغازلة حديث الفخر والمباها، ثم ينطلق مع الأوابد في الاجام بفعل السواحر كما قيل وهو قول لا يخفى مدلوله في لغة العصر الحديث وذكر عن خالد كما ذكر عن أخيه الوليد أنه كان يتفزع في نومه فذاك أثر من أثار أعصاب الأسرة كلها على ما هو واضح من جملة المشاهدات في أبنائها وإن كان يجمح بهم في حين ويكبح في حين وقد كان خالد يغضب فينتقع لونه كما جاء في كتب الفتوح من حديث المغاضبة بينه وبين أبي عبيدة بعد تسليم دمشق ومصالحة أهلها وقد كانت علة مغاضبة أن أبا عبيدة يحسب التسليم صلحاً بينما يحسبه خالد غلبا يحق فيه على المغلوب جزاء السبي والغدنا والقصاص. وكانت في خالد حدة يملكها أو تملكه أونا بعد أونة، وفي القليل الذي بلغنا إشارة إلى الكثير الذي لم يبلغنا. فقد غضب أبا عبيدة، وغضب عبد الرحمن بن عوف، وغضب عمار بن ياسر، وقال له عمار وقد سمع منه ما أساءه. لقد هممت أن لا أكلمك أبدا فأصلح بينهما النبي عليه السلام وهو يقول لخالد يا خالد ما لك ولعمار رجل من أهل الجنة قد شهد بدرا ثم يقول لعمار إن خالدا يا عمار سيف من سيوف الله على الكفار فهذا الفارق بين الأسرتين وذلك الفارق بين القبيلتين مفسران صالحان لاختلاف لوني الجندية في شخصية الرجلين العظيمين عمر إلى الجندية الموزوعة وخالد إلى الجندية المدفوعة وعمر إلى الشذف المختار وخالد إلى المتاع المباح. ولا يرد إلينا العجب بعد هذا أن يكون شعور خالد بالمرأة هو شعوره ذاك الذي أهدفه للملاحظة والمؤاخذة مرات وجعل من مؤاخذيه أرغب الناس في عذره والثناء عليه ونعني به الخليفة الصديق وقد كان هذا الشعور يلازمه ما يلازم أبناء الثراء من حب الرفاهية وبهجة الحياة فلم يفرغ من الحرب قط إلا انقلب منها إلى واد ظليل في صحبة زوج محببة إليه فقدى في وادي الوابر باليمامة ايام الدعه بين زوجيه بنت مجاعه وبنت المنهل وقضى في دومة الجندل أيام الهدأة بين الوقائع في صحبة ابنت الجودي الحسناء واستطاب المقام بحمص بعد العزل وآثره على المقام بالحجاز وأغضب الفاروق لأنه كان يدخل الحمام فيتدلك بعد النورة بثخين معجون بخمر فلما لامه الفاروق في ذلك قال إن قتلناها فعادت غسولا غير خمر ثم قال يخاطب عمر سهل أبا حفص فإن لديننا شرائع لا يشقى بهن المسهل وهل يشبهن طعم الغسول وذوقه حمي الخمور والخمور تسلسل وفي كل أولئك هو سليل حق لبني مخزوم ولبيت الوليد وترجمان صادق لتلك البنية العصبية المتفززة التي تجنح به إلى المتعة في أيام الدعاء كما تجنح به إلى البطش في مقام الجلاد والعناد وتفسر لنا الجندي الذي تميل به القوة الحيوية تارة إلى لقاء الحسان وتارة إلى لقاء الأقران وهو نفسه قد أبان عن طويته كلها غير عامد حين قال ما ليلة يهدى الي فيها عروس أنا لها محب أو أبشر فيها بغلام أحب الي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو فعليكم بالجهاد فالحرب عنده اشتهاء والعروس عنده غاية المتاع والحرب في رأيه حسناء تشتهى ابدا ولا تشيب كصاحبه الزبيدي التي تكون في مبدئها فتية تسعى لزينتها بكل جهول ثم تصبح شمطاء جزت شعرها وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل وأي كانت متعته بالمرأة الحسناء أو بالمقام الوثير فهي متعة القوي ليقضان وليست بمتعة الضعيف المستنيم وهي متعة المسافر الذي يستريح إلى الواحة لينفض عنه الجهد ويتزود منها لجهد جديد وليست متعة المتهافت الذي يتوق إلى مهاد الراحة لينغمس فيها ويستكين إليها ولا يصحو من سكرتها بل هو يحب المتعة لأنه يحب الجهاد فإذا طالت عافها ومل منها واجتواها ان يقنع بها ويستمرئها فلم يتق سنة واحدة بالحيرة بين حروب فارس وحروب الروم وسمها سنة النساء لأنها كانت راحة من العناء مع أنها كانت راحة المتربص المتوفز وكانت راحة يتخللها وثبات وضربات من هنا وهناك وهكذا كان يأخذ من المتعة بأيسر المقادير ليأخذ من الشدة والبأس بأوفر المقادير لأن طبيعته القوية هيئته للشدة والبأس قبل كل شيء وما بقي من الطبيعة للرياضة أتممته الرياضه بعزيمه الجبابره التي لا تلين باستمرار ما لمراءاه فيه من طعام وشراب وباكل الضب وشرب السم ومطاوله الركوب اياما بعد ايام لا جرم يكون اكبر الاسى لتلك النفس في ساعه الموت انها تموت على الفراش او على حد قوله كما يموت البعير لقد طلبت القتل في مضانه فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي ولقيت الزحوف وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح وها أنا أموت على فراشي حد فأنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء وأقرب شيء أن يلاحظ في سيرة خالد من نشأته إلى وفاته أن هذا الولع كله بالحرب لم يكن ولعا بالشر والسوء ولا ولعا بالضغينة والبغضاء فكانت عداواته كلها عداوات جندي مقاتل ولم تكن عداوات مضغين آثم ولم يعرف عنه قط أنه حمل الضغينة لأحد من الناس، ولو أنه اضغن على أحد لكان أحق الناس أن يضغن عليه عمر بن الخطاب، لأنه عزله وشطر ماله وابقاه في العزلة سنوات، ولكنه لم يعمل عملا واحدا، ولم يقل كلمه واحده تدل على ضغن عليه وقد سامحه والتمس له المعذره وعلم انه قد اراد وجه الله بما حاسبه عليه وكان اشد ما قاله فيه الحمد لله الذي قضى على ابي بكر بالموت وكان احب الي من عمر والحمد لله الذي ولى عمر وكان ابغض الي من ابي بكر ثم الزمني حبه وربما ذكره وهو غاضب فسماه الاعيسر ابن أم شملة فكانت هذه الكلمة أدل على التحبب منها على الكراهه ولاحت كأنها كلمة المغلوب في لابة لا في غرض عظيم يقعد ويقيم وقد يمكن كثيرا أن تتسع هوت البعد بين الولع بالحرب والولع بالشر والضغينة، وإنها لأولى لا أن تتسع بينهما، حيث تكون الحرب ميدان التضحية والفداء في سبيل الغيرة القومية أو في سبيل الإيمان والضمير، وحيث يكون الرجل قد تربى على مراسها وطبع في نفسه على مزاج يالف القتال ولا ينفر منه. وليس في المجتمعات الإنسانية التي تصبح الحرب فيها ضرورة من ضرورات الحياة والشرف ضاعثا إلى النفرة من القتال ولا تزال القدرة على الحرب شرفا وشجاعة إلى آخر الزمان ما دام في بني الإنسان من يحمل السلاح للعدوان والبغي والتلصص والمراء فيتقيه بني الإنسان بمن يحمل السلاح للحق والعقيدة والإنصاف وعلى كثرة من قتل خالد في حروبه لم يكن يقتل احدا قط وهو يشك في صواب قتله وإن أخطأ وجه الصواب فالقتل الذين طاحت بهم سيوف الجلادين بأمره في نهر الدم كانوا يستحقون عنده القتل قربانا إلى الله وجزاء لهم على عناد الشرك والإصرار أما إذا شك في صوابه فهو يستكثر المساءة إلى رجل واحد فضلا عن الجحافل والقبائل ويسبق إلى الرفق رجلا كأبي عبيدة عرف طوال حياته بالرفق والرحمة والأنات فيقول له وقد تناول رجلا بشيء اني لم أرد أن أغضبك ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس في الدنيا فهو مطبوع على عداء الجندي المقاتل وليس بالمطبوع على عداء الدسيسة والشر في صغائر العيش وسفاس في الأمور كذلك لا يفهم من ولعه بالحرب على هذه الصفه أنه كان مبتلا بذلك الولع الاهوج الذي يبتلي به من لا يعقلون هجوما إلا كهجوم الريح أو فرارا إلا كفرار الحيوان. فقد كان يقدم عن علم بمواضع الإقدام ولذلك لم ينهزم قط وهو مسؤول عن الهزيمة وإنما هزم في حنين مرة واحدة وهو مسؤول عن اليوم كله كما قدمناه. اما اذا وجب التراجع فالشجاعه كل الشجاعة عنده ان يؤمن بهذه الحقيقه وان يدبر امر التراجع بعد ذلك على النحو الذي يصون الكرامه ويصون الدماء ويكون المخدوع المغلوب فيه هو الذي امكن التراجع من بين يديه وقد كان في وسعه ان يبطش بالمتراجعين جميعا قبل ان يفلتوا من اوهاقه المطبقه عليهم هذه هي الجنديه البصيره بمزاياها في الكفه الراجحه والكفه المرجوحه أو هذه هي الجندية الغالبة أبداً وهي في إقدام أو في إحجام ولقد كادت هذه الطبيعة الجندية أن تحيط بكل ما رزق من طبيعة حية فمن أقواله إن الجهاد شغلني عن تعلم القرآن او قراءة كثير من القرآن وعذره في ذلك حين قال ذلك المقال انه لم يقضي في ملازمة النبي غير اوقات جد قصار لانه شغل السنوات الثلاث التي قضاها مع النبي بعد اسلامه وهو بين السرايا والغزوات وقد كان يخطب ويكتب ويقول الابيات من الشعر والرجز على مثال ما قدمناه ولكنها الخطب والكتب التي يستطيعها العربي الفصيح الناشئ في كنف الفصحاء، ثم هي كلها ملحقة بوظيفة الجندية فيه، فإذا قال كلمة أو كتب سطرا فكانما يكتب بحسام لا بيراع، كتب الى مراذبه فارس فقال الحمد لله الذي فض ملككم واذل عزمكم فاذا اتاكم كتابي هذا فابعثوا الي الرهن واعتقدوا منا الذمه واجيبوا الي الجزيه والا والله الذي لا اله الا هو لاسيرن اليكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياه ويرغبون في الاخره كما ترغبون في الدنيا وخطب في المسلمين وقد تهيبوا طرق المفازة من العراق إلى الشام فقال لا يختلفنا هديكم ولا يضعفنا يقينكم واعلموا أن المعونة تأتي على قدر النية والأجر على قدر الحسنة وأن المسلم لا ينبغي له أن يكترث لشيء يقع فيه مع معونة الله له ويسمع الكلمة فيردها بالجواب المسكت كأنه يتلقى ضربة سيف بضربة سيف كما قال حين سمع صائحا في المعسكر يصيح ما أكثر الروم وأقل المسلمين فلم يكن أسرع منه إلى أن يقول بل ما أقل الروم وأكثر المسلمين إن الجيوش إنما تكثر بالنصر وتقل بالخذلان فكل كلمة منه فإنما هي ضربة سيف في صوره حروف ونبرات ومن الملاحظات الجديرة باستقراء علم النفس أنه على التشابه بينه وبين عمر كان في عمر جانب فكاهة وان كانت خشنه غليظه ولم يكن فيه هو مثل هذا الجانب في عمله او كلامه وقد كان الادنى الى الظن عند النظره الاولى ان تنمو الفكاهه مع الرجل الذي نشا في مهد اليسار ولا تنمو مع الرجل الذي نشا على العسر او اليسر القليل لكنها النظره الاولى ولا تتعداها لأن الأعصار في الواقع اعون على الفكاهة من اليسار ومن هنا كان ولع الناس بالفكاهة في أيام الحروب وأزمات الشدة ومظالم الاستبداد كأنها ضرب من التعويض والمقابلة ولا غرابة في ذلك حيث ننظر إلى منشا الفكاهة في جملتها فهي على أكثرها وليدة المفارقة بين الحالات وليست وليدة الموافقة الموائمة وما اكثر المفارقات في حياه المعسرين ولعلنا نبلغ مقطع القول في هذه الملاحظه حين نقول ان الميسر اقدر على التسليه وان المعسر اقدر على الفكاهه وبين التسليه والفكاهه فرق غير مجهول رحم الله خالدًا، إنه كان جنديا وكفى، لكنه قد عوض في جانبه الواحد عن جوانب عدة في الآخرين لأنه قد رزق الجندية في طرازها الأول ورزق منها وحده ما يكفي عشرة من جنود التاريخ المبرزين نهاية من صنع القدر قضى خالد بقية أيامه بعد عزله في مدينة حمص ما يقارب أربع سنوات أو أكثر لم يفارقها قليلا إلا ليعود إليها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 ولم ترو لنا كلمه قالها خالد في موت هؤلاء الابناء الكثيرين وهو الرجل الذي كان التبشير بغلام عنده فرحا من اكبر افراح الحياه فكانما الف وجه الموت لطول ما واجهه من قريب فهو لا يلقاه ابدا لقاء غريب مريب وتعقب الموت ابناءه الذين بقوا بعد الطاعون واشهرهم المهاجر من حزب علي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 احد ابناء اخيه وانتهت حياته خالد رضي الله عنه نهايتها العجيبة بين سنة 21 و 22. وعشرين والنهاية العجيبة لحياة مثله يموت على فراشه كما قال بعد ان شهد اكثر من خمسين زحفا في نجد والحجاز والعراق والشام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 دعهن يبكين على ابي سليمان ما لم يكن نقع او لقلقه على مثل ابي سليمان تبكي البواكي ولما سئل عمر ان يعهد بعد موته قال لو ادركت ابا عبيده بن الجراح ثم وليته ثم قدمت على ربي فقال لي لم استخلفته على أمة محمد إلا قلت سمعت عبدك وخليلك يقول لكل أمة أمين. وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح. ولو أدركت خالدا ثم وليته. ثم قدمت على ربي فقال لي من استخلفت على أمة محمد إلا قلت سمعت عبدك وخليلك يقول لخالد سيف من سيوف الله. سله الله على المشركين.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 ولو شاء بعض ذلك لكان له مطمع فيه وهو الرجل الذي طبقت شهرته افاق المسلمين وغير المسلمين نعم انه لا فتنه وابن الخطاب حي كما قال وانما الفتنه تخشى اذا كان الناس بذيبله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 وهو الكريم الشجاع ولم يبق له إلا ان يعرفوه في ميدان العزلة وهو الشجاع الصبور وقد عرفوه على هذه الصفه في ميدان حمص ميدان السلم والتسليم خير عرفان وأجدره بماضيه العظيم وتاريخه الخالد المقيم